أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا وَجُنُودًا لَمْ تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ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 بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سُئِلُوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من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 بألسنة حذاذ أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله آمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أن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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رَحِيمًا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها فكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لِّأَزْوَاجِكَ إن تردن الخياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراقا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من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 ومن يقنط كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وَالْقَانِتِينَ والقانتات والصادقين والصادقات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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا عد الله لهم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 منها وطرا زوجنا كهالكي لا يكون على المؤمنين خرجوا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له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 اذا نكحتُم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم ثم طلقتمهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون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 وما ملكت إيمانهم لكي لا يكون عليك خرج وكان الله غفورا رقيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ بِتْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذن نبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن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 إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهم ولا وَلَا أَبَنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبَنَاءِ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا, نسائهن ولا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ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 لئن لم ميأتى المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمُردفون في المدينة لنُغرينك بهم والمُردفون في بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 يوم تُقَلَّبُ وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رَّحِيمًا صدق الله العظيم